السلام عليكم كل عام نحن خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل منا الصلاة والصيام ونحن نبدأ إن شاء الله بدأت في العاشر نواحي نسأل الله أن يتعلن فيها من المقبولين ومن المرحومين إن شاء الله وهذه وجوه الطيبة نألفها جميعا ونحبها في الله سبحانه وليس بغريب أن نجتمع وأن نلتقي في أي مكان وعلي جئت لألقى هذه المشور طيبا وأذكرها وذكر نفسي لهذا الشهر الكريم قبل أن يمضي وقبل أن يرحم ثم يندأ فيه من يندم بعد أن ينفوز فيه من ينفوز اخوال الامترام شهر رمضان جعله الله سبحانه وتعالى في حقيقته سرا بين الله وبين عبده هذا ونحن نتعلم في شهر رمضان ونتدرب فمن مما نتعلمه في شهر رمضان ونتدرب عليه كما نتدرب على الصبر نتدرب على مسك اللسان ونتدرب على الصدقه ونتدرب على رد البصر وحفظ الفرج ونتدرب على رجولة والتوكل على الله في الأنزاق نتدرب أيضا في هذا شهر الكريم على نقاط الأسرار وحفظ الأسرار السر الذي يحذرنا الله سبحانه وفعالى في كتابه فيقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا ثم يقول يوم تبلى السرائر يعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور السر في رمضان علامة رئيسية علامة أساسية لهذا الشعر ونحن يا إخواني نعيش بين سرين أنا وأنتم وكل البشر ما في واحد إلا عنده سر حتى احنا بمجدنا يقولوا الناس أسرار مش كده فنحن نعيش مع هذا السر السر سران يقولنا سر طيب إذا عرف وافتضح أمر صاحبه نشرف به بين الخلق وبين من يسمعون وهناك والعياذ بالله سر خبيث انطرت انفذ بعض الناس عليه هذا السر الخبيث اذا خرج واكتبح الامر ديس على صاحبه بالاقدام وابعد عن الناس ونسأل الله العافية وكم من الناس يعيشون مع الزر الطيب يبعلون الخيرات سرا وعلامية ولا يعرف عنهم احد شيئا هؤلاء نسأل الله ان يديم نعمته عليهم ومن الناس من يعيش منطويا على سر خبير تاريخ اسوأ منعول ولا يعرفه الناس عنه ويقتره بان الناس يرون منه المرضى الطيب او لا يرونه في خلواته ومن الناس من يبيط منطويا على مال حرام او يمث جسده الحرام او يجمع من حرام او يتآمر على غيره في الحرام ويظن ان الناس لا تعلم عنه شيئا وهذا نذكره انه يعيش في ستر الله فيدرك نفسه قبل ان تبطبح هذه الاسلام اما في الدنيا بالخذي والعياذ بالله واما في الاخرة اقرأ كتابك كما بنفسك اليوم عليك حسيبة ان هذا السر الخبيث ليس بالغريب يا اخواني وانا اذكر به لاننا نعيش في هذه الغلاف كل منا وحدة في جزر بعيدة متنائية لا تجد من يعرف عنك شيئا حتى ينصحك او حتى يوجه اليك التحذير او ان يأخذ بيدك نحن هنا يأكل الضعب من الغلم القاسية ونحن كل من اظن عن اخيك فلعل الاسرار تاكلنا اكلا وتضيعنا ضياعا السر هو رمضان وانت الان في رمضان اياك ان تختر في كلام الناس عن او بغيبه الناس واعينهم عن حتى ابن عطاء السكندري يقول اذا رأيت اقبال الناس عليك لحسن فعالك فاشكر من سطر عنه سوء حالك رحمد الله انك مازلت في سطر الله وهذا السطر الخبيث كان ومما يرتعد منه البدن ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا نموذج مثال في غزوة خيبر صحار يموت شهيدا في صحبة اصحاب رسول الله وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط شهيدا في غزوة هل من فتنه بعد ذلك يثني عليه الصحابة خيرا فيه من اعمق من هذا السر ثم يأتي النبي فيسمعهم يقولون هو في الجنة هو مع الحور هبنا بلاءا جاهد جهادا فاذا بالنبي يفشر بينهم سرا لا والذي نفسي بيده ما ذهب صاحبكم إلى كثير مما تظنون النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما ذهب صاحبكم إلى كثير مما تظنون إنه في النار يتقلب فيها نسأل الله العافية من شملة اخذها من غنائم الحرب ليست له شاملة كفية اخذ شارع من المال العام يعني هرب من تذكرة القبان مثلا يعني زور ويأة مش بتاعتي يعني جالوا فلوس عن كونت ومش لهم يعني اعباع بيع حرام يعني اتعامل بالربا وكسب شوية اخذ شاملة ده كفية وهو صحابي ولم تشفع له صحبته لو تابه لشفعت له لكن الموت فاجأه الموت أتىه فلم ينظر الله سبحانه إلى ما قدم وأدخله في النار لأنه مات على سره الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى هل بعد هذا؟ والسر طيب عشان نختم بمسك الختاب كان في نسلة أسران طيبة أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كانوا يتسابقان سرا ولا يعلم أحد ماذا يقدم هذا ولا ذا وجه النبي كشف سيدنا أبو بكر يوما على الصبح في صبيحة يوم النبي قاعد مع صحابة الصبح وبيتقلهم على الصبح كده بس ما بيقولهم أنت كانت إلا نادي نمت مع زبتك ولا لا اخبار الليلة ايه لا بيقول لهم الصبح الساعة تبعة تمانية من منكم زار مريضا اليوم مين هيصحى الصبح زار على مريض ابو بكر قال انا يا رسول الله قال من منكم تصدق بصدقة اليوم هو النهار قال ابو بكر انا يا رسول الله قال من منكم اصبح بين متخاصمين اليوم قال ابو بكر انا يا رسول الله قال من منكم بر والديه اليوم قال ابو بكر انا يا رسول الله ما سأل عن عمل صالح الا قال ابو بكر انا عملته يا رسول الله فقال النبي في الجنة ثمانية ابواء welm يقال rated a lump because of the فقال ابو بكر ألا يستطيع مسلم أن يدخل من الأبواب الثمانية يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون أنت يا أباك هذا صاحب سر الطيب أصحاب الأسوار الطيبة أختم بسيدنا سعد بن معاب وأترك لكم أن تسألوا أنفسكم لأن كتاب التاريخ والسير لا يعرفون ما سر هذا الصحابي العظيم أسلم عنده 31 سنة ومات عنده 35 سنة 36 سنة كم سنة عدم الإسلام خمس سنوات بس مسلم خمس سنوات فقط في هذا الدين إلى أصحاب السبعين والتمانين والستين والخمسين كم خمسة مرت عليك في حياتك صاحب الأربعين يقول الله لمن وصل الأربعين من عمرك يمسح الله على وجهه ويقول أما آل لهذا الوجه أن يستحذ أربعين سنة فتخيل بل خمسين والستين والثلاثين والعشرين ساعة عاش خمس سنين شوف الإنجازات اللي عملها وانت راجعين من أجازات سواء في البلاد العربية ولا غيرها وشايفين اللغة البيزنس والاستثمار وعيال تغيرها بالعمرات ومنين وانت تقول ده ناعة شو ربا مش عارفة لين ما أت في السنة العيال دي بتعمل ايه وقال بل جاي وقلك اوه هذا استثمار دنيوي بأسراره الطيبة والخبيثة لكن تعال شوف الاستثمار الحقيقي استثمار رصيدك وعمرك ساعة عاش خمس سنوات خد لقب مستشار النبي الاول سياسيا وخد لقب مستجاب الدعوة قال ادل بيموت لما اصيب في الغزوة اللهم لا تميتني حتى تكر عيني في بني قريبة فحكمهم فيه النبي بعد ساعات الخليلة وحكم بحكم الله ولما قال له النبي حكمت بحكم الله يا سعد رفع يده عن جرحه فما تقيل عن رضيه ثم يدفنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ويقول بعد دفنه لأصحابه خمس سنوات بس لمنديل من مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها ومش كده بس ده الصحابة يلاقوا النبي ماشي على طلطيب صوابعه في جناب السعد يقولونه شفنك ماشي على أطراف أصرعك يا رسول الله إيه الحكاية اللوم خشيت أن تدوس أقدامي أقدام الملائكة فقد حضر جنازة سعد سبعون ملك من ملائكة السماء أي سر هذا يبادل صاحب السر الخبيث ولا يغتر أبدا بستر الله سبحانه نحن في شهر الأسرار وليسرع كل منا بفعل الخيرات سرا وعلانية ليبقى الله بها وتنفرج عنه مصائب الدنيا بأسراره الطيبة ومن الناس من لو أقسم على الله لأبره أسأل الله أن يجعلنا في هذه الأيام الباقية من أصحاب الأسرار الطيبة الصوم لي وأنا أجزي به ونسألها أن نجد صومنا كاملا غير منقوص أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم